Bismillahirrahmanirrahim Elhamd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 وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءِ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ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 يخرج منهما النؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء السموات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آل ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الطقان فبأي آل ربكما تكذبان يا معشر الجن والان إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من قبور السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء؟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 هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 حميم الآل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام رب جنتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَ أَفْنَاهُمْ فَبِأَي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 تكين على فروش بطارئها من استبرق وجن الجنة دان فبيأي آل ربك ما تكذبان فيه النقصات لم يطمثهن إذ سنقبلهم ولا جاد فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياكوت والمرجان فبأي آلاء تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آل رببكمما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء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 فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان فبأي آل ربكما تكذبان مبتكيين على رفر في الخطر وعبقري الحساب فبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الجَلالِ